صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه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 ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعماله وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على قبيه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 ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد ذانك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام فرعون والذين من قبلهم كفروا بايات الله فاخذهم الله بذنوبهم